bígbádi, anni, anna a Gfúr a Ráhi, waann a huwa Iddakhalu, adajj, fekalu, salamangu, kala inna, minkum, ujjilun, kala inna, ta' inna, novashiru, kabiru, da' midnadi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 فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلِهَةً نُطَّنُ إِن نَّلْمُجُنُّهُمْ أَجْمَعِينَ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 وقضينا إليه ذلك الأمر أن emra, هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء emra, emra, يستبشرون قال emra, هؤلاء ضيفي فلا تفضحون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 فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عليها سافلها، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لا آيات للمتوسّمين، وإنها مقيم إن في ذلك لا للمؤمنين الله أكبر الله